قلنا المرة السفد بنكلم عن حياة التلمزة بعدين انا اصبت ان اخذ سفر اعماله الرسل كنموذج حي لنتلمزة فاولا الرسل كلهم كانوا تلاميذ. حتى في اختيار المثيات اشترط ان هو يكون سياف المسيح بنفسه وتتلمز عليه لاختيار في اختيار ثانيا لقول سياف الاعمال ان التلميذ دعيا مسيحيين في انطاطي اولا يعني كل واحد كان بالنسبة للمسيحي تنميذ وكلمة مسيحي دي جدئي متأخرة يعني اعمال 11 اية 16 وحتى ما التلميذ بعدها على طول برضو حسب ما تيثر لكل واحد منهم ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى الاخوة الساكنين في اليهودين اعمال 11 اية 16 اه انا هاخد حياة بولس الرسول كنموذج حي يعني كايت لذيذ يعني ثالثا في حياة بولس الرسول نمرة واحد هو تتلمد على المسيح شخصيا لم يستشر لحما ولا دمما بل انطلق الى العربية ثم رجع الى دمشق بعد ثلاث سنين ثم بعد ثلاث سنين صعد الى الدرشالين مرجع لدمشق علي علي انا اعتقد انه هو يمكن في سيناء يعني مجات المجته العربية التوريه لا طبعا يعني هو اه. هو حتى لما كان بيتكلم عن هاجر والهاجر اللي التي في من فينا العربية يعني يعني الثلاث محفوظ في او حفظين ان الرسول ان هاجر رمز السينة وهي كانت الهائلة العربية او زي يقول له محفوظ سحراء في الشام اي سحراء لما هي اترعبية المعرفة لا طبعا اتنوضع من افتر اتنوضع من افتر اتنوضع من افتر اه اه على المدية صيار المدية الى التوقيذي سمعاد انه السلامين تصبعوا في صيار الفئيس اليهودة مجازم يستمعهم لما تحيلهم القدس عليه، فعلى ذلك اللي اعتبر هو الراسل اللي تختار معه التبرين ما بشاد الروح القدس حتى لو الروح القدس محلش وبرروح القدس ما كان عامل في الانبياء من العهد الادين يوم. وبعدين هم صلّم وقالفوا قرعة واختاروا متياجة فطبعا بروح القدس انما الحلول بتاع الروح القدس في يوم الخمسين ده ده حدث مش عاوزه يسميه تاريخي ده حدث حساسي في الجزر الكنيثة هو ناشية الكنيثة الجديدة يعني. ده ما تقول للاد الكنيثة الكنيثة انهم ستعمدون من وضوح الكبرس يعني هم مش عاموهيش الثمانيين غير يوم اللي ايه <تصفيق> الخمسين بتاعهم كان يوم الخمسين الوارد يعني اعرف بقول هو يوم ميلاد السنة ثم بعد ثلاث سنين تعد الأشرين دي بقلاط يا واحد 16 -18. غلاطية واحد اتراشر نمر اتراشر نمرة اثنين تشرحنا الاولى انا حاولي الايات بسرع كده وانت بجمعها ورتبها. فبكرة في تلك المدينة اللي هي جربة وتلمزة كثيرين يعني في فرق بين التبكير واضح هنا في فرق بين الايه وتلمزة كثيرين ثم رجع الى الاسرة وتلمزة كثيرين ثم رجعه طبعا هو وبرنادة الى الاسطرة وايقونية وانططية يشدداني انفذ التلاميذ نوعب كده وانتخبوا لهم كثوثا في كل كنيسة اعمال 14 21 23 اعمال 14 21 26 يعني ما اكتفوش ان يوم بشره وفي تدربة والاسطرة وعلمهم الاخر لكن كان يهنمهم جدا ان يكون لهم ايه ثلاث ميث حلوه كله التلميذة كثيرين ورجوه وشابه وانفس الايه التلميذ وكل واحد يعمل بالمسيح باسمه ايه تلميذ فالرحلة التانية نمر واحد الرحلة التانية اصلا اساسها مين اعرف اساسها ايه الرحلة التانية يعني انا في الرحلة التانية ده هو هو الذي يقوله ايه لنرجع ونفتقد. يبرح للتانية راحي في افتقاد يعني هو افكره يعني خلاف اللي كان يعني ده قبل ما افترقه هو وبرنابا هو راجع عشان يفتقد اخواته اللي ايه اللي باشتراه اساسها الافتقاد لان التلميذة تحتاج الى ايه افتقاد ومسابعة لنرجع ونفتقل اخواتنا في كل مدينة اعمال 15-26 يعني الافتقاط واضح حين ان هو ايه متابعة لتلميذ هو تلميذهم فرجع اتمن علينا نمرة تنين التلميذة تستبعي اكتشاف المواهب يعني وانا ليه تلميذ اكتشاف في مواهب وايه عين انا منيها ثم وصل الى دربة واذا تلميذ كان هناك سموتي نساوي. انت عارف ايه في بقى? سموتي نساوي. 16 ايه واحد. انت عارب اختاروا ليه طبعا? اختاروا ليه? ها? عارف الكتاب وعندي اليمان لقاها يا عنده الجمال اللي أو اودعاته في امه الوليد وجدده فيه لا شخص يعني عنده جمال جيد فالشخص ده يفرح للايه للخدمة تشوف عين جروس كده بيرشاده لها الخدمة بتفرز وتختار المثل ايه الجويسة القطة ففيه ظهور جميلة في الكنيسة بالمتابعة بسيطة تفتح وتبقى ايه شماس منتازة نمر ثلاثة برضو في الرحلة الثانية ليبيا بقى يعتدار جوان 16-15 بيذهب لبيتها و... وخلى بيتها يبقى ايه 2 نمر 4 لما راح قاتينا البلد الهيصى دي تتلمت عليه ناس مهمين منهم دي نفس الاريوباء دي 17 يعني انت تتخيل كده ان بروس ده يعني وثر في كل اصل الصغرى والرابة والحجاة في قبل ان ده تلميز ايه ناقص كده وساقص نمرة خمتة ودي نوع معين من السلماتة عن طريق العمل او الصداقة اه يعني المجاس معرفة الصداقة هنا. فالتحضن يعني تنمازه تجار او صديق او صاحب او سميل اه تنمازه جميلة تنمازه عن طريق العمل والوظيفة والجمالة بأن صناعتهما كان سيامين سيامين 18-13 طبعا نعروف ان ان ااكلة بعد كده خدم وخدمة جده جدا في وهم اللي علمهم أبولوث له طريق يعني يعني خدمة افتس كلها قام بيها كلا وكلا انا مش سألت الكترة مسألة مسألة عناصر قوية كده في الايه في الكنية ده في عمال 18-26-27 مثلا اعلمه أبولوث في افتس 18-26-27 في آية حلو قالها بولس في الشركات الرمية نمرة ستة يقول قوصي باختنا في بي قوصي باختنا في بي خادمة كانت خارية. لانها صارت مساعدة لكثيرين ولي انا ايضا رميات التاثر مش عارف ايا كانت في الرحلة الثالثة من رواحل ايضا اساسها المتابعة والافتقاض وبعد ما فرق زمان فرج و اكتاز بالتتابع في قوار يشدد جميع التلاميذ 18-23 في حتى مهم جدا جدا خطرت الورث الرسول بتوري برضو في الخدمة. يعني مثلا رحت بلد هقولك دلوقتي رحت افتس وهاجت البلد وقالوا الالهة بتاعتهم مداجيجة يكسر الالهة ويعمل باهم اه ارتميس الالهة بتاعت افتس فحصل الجوكب. تفتكر وولوس عمل جيد ده في ايام وولوس جاء مثلا هل ممكن ان وولوس يعد يقعد مع شوية كبقه يتلمثهم فسفر الاعمال يسمينها مدرسة يعني راح لم فلوس وأفجر مدرسة مدرسة الانسان اسمه كيران فتحها بورتة بطول مدرسة في اخته للتلمزة بعد ان ترك الخدمة العامة سابع الناس اللي عاملين دوشة والوحظ اللي على مستوى كبير والخناقات والتابه هو راح ايه اه يقول كده سفر الاعمال وافرة التلاميذ كل يوم في مدرسة انسان اسمه تيرانس تيرانس اعمال الساعة واشر اياته اثنين امرأة ثلاثة اه ثلاثة, اه ثلاثة الثلاثة. الثلاثة. الثلاثة. شطاب بولف الرسول من يليدر. ده كلها لساعة العشرين طبعا يعني. هو نوع من التلمجة الواعية. ولد تعبير يقول له الذي ولده في قيود. ولد تنسيه في قيوده. وقول كده انسينوس ابني الذي ولدته في خيوة فاقبله الذي هو احشاد في لمون واحد اثناثر برضا رجع عمل لمدرسة ثاني فين في روما لان في الثلاثين يعني الاكرانين في حياته سموا الشكلب ثمرة ثلاثة واقام سنتين كاملتين في بيت ترجره لنفسه وكان يقضى جميع الذين يدخلون اليه في رآخر كارجا بملكوفر اعمال ثمانية ايه سلسين واحد نقطة تانية غير رحلات بولي الرسول معلمنا مرء الانجيلي اعلم الانجيل بتاعه هنا في السندرية بطريقة الكتب سؤال والجواب يعني بطريقة سؤال والجواب و هنشأ هول مدركة له ثاني في شيف العمل المركز بالحل ليس نيسل كده يلف في الشوارع وخلاص لكن ما تبدأ من خط مجموعة ولا قبيل وركز فيه وكده هو راكز في البيت ده يعلم ويدرد ويطلع ناس ستين يبقى كل واحد منهم ينفع بعد كده يكون ايه يكون هو تلميذ للمسيح يوحنا الحبيب كان له تلميذ معروف اغناطي السوكوليكاربوس كل تلميذ طبعا كل الرسل ازد اه ممكن نرجع شوى الضوية بس ربس في الكنيسة بتاعتنا مثلا نشوف قد ايه نشعة الملاتة الكتلاركية جولة نشعة كتلزاية يعني اجعلت رائع المزدهر كان عبارة عن سبع كمامسة كان بيربيهم مين البابا دي مكريوكي القراء حتى لما كانوا بي كان بيصرف عليهم من فلوس اللي الفقر يعني المداثة الكريركية اللي كان الهزة العالم دي اللي امشأها البابا دين تريوه كان عبارة عن سمع شمانسة اللي منهم وكان بيصرف عليهم من فلوس الصغرة وكان يظهروا في الكنيسة يدرسوا ويتعلموا ويتعلموا اما في التاريخ بقى بعد كده مثلا فالبنط تلاقي مثلا من رجال الايمان مثلا اتناسيه تلميذ البابا اليكساندر كرولوس عنود الدين تلميذ من بابا طوفيلي خادم لك كده بعد معلمه ورباه بعت الزير عشان يتعلم هناك انزا الزير هناك كانت زي مثلا اوه اكاديمية ثانية يعني ياخذ دكتراه هناك يعني نفتكروشن الاديركت يعني زينا الصورة اللذات زينا في العثور الاخيرة ان هي مكانها واحد يروح ويعبد وخلاص ومعيشين في عطر جاسب لكاد اعلى مستوى من العلم والمعرفة و وعلى مستوى الرهبانة ايضا دايما نسمع عن كلام تلميز كلام القديس والحياة تلميز الانبان خمس القديس تدرس تلميز بخمس لا اشعر بسرعة مش تدرس تلميز ايه شاك يقول لش تلميز تلميز بخمس اه نعم، انبا ويشو تلميز في رأيت متوحد اه تلميز آه. اه سوان بطر اخياته مش هداء تلميز برضو ايه سوان احنا عدنا ده كان وفوط كتبنا مع مع التانيين انما فكرت كانت مزكت موجودة حتى يعني احنا في الايام الوحشة ربنا ما رجع حالس ثاني كان دل... البطرة كليه تلميز والمصرار كليه الميز وكان فكر تلميز انه ان الشام يعني لكن كان ثلاث يعني فضل الصورة بيادوبة بتاعك الاسم يعني كل الشنطة يلبسه الليكت بتاعه واسماء فكذ بتاع بتاعه ده التلميذ بتاعه لكن دكتور كان التلميذ بتاعه كان بيربيه وجرقت انه قبل ما ينوت لهم فلان التلميذ ده تختاره شفا كان بيبقى يعني وقت في تمام و... والأنبا بشوي التلميذ أنبا جموة فلم تكن التكنيسة تهتم بالعدد بقدر اهتمامها بالنوع ثم هم تبقى كميسة مليئة وهم تبقى فيها ايه نوعيات والمسيحية في طبعتها حياة نتركها ونعيشها يعني لازم هي حياة لازم يعيشوها لازم كل شيء تلمز ونعيشها ونتتلمز عن الذين مرسوها انت سلمت على الذين مرتوه طبعا مش هقول لك بابو السلم الهبان يكتب ايه يقولك التنميز ده اعمل كذا وقاعد يعلمه وقاعد سبع سنين يعلمه الاخر يعني وحتى سفر مسيح الانسات يوصينا اقول كذا ان لم تعرفي هياثر جميلة بين النساء فاخروجي على اثار الغنم وراء الجداد لكنه مشي خطوة خطوة وتمشي ايه وراه على عثار الغنب دي نشيد واحد مثل سارة عادة والاعتراف في الكنيسة في الكنيسات يعني هو نعمل تلمزهم في الشرط هو نعمل تلمزهم وقراء السيار جديسين باستمرار في الكنيسة عشان نتمثل بايه بإيمانهم فهنا نحط صور حي يعني دي كل دول مش مركه واحده ده, ده كل واحد كده بيعجبه وصور الـ اللي متعلقه دي تمثله واحد يحب الـ DJ ده وبيحب الـ ومش بيحبه يعني بيحبه كده بيحبه يعني يبتدي يتمثل فيه يمسك فرس عاوز اكتر من كده ان في النسخه الاولى المواطنين الكنيسة الاولى في في الكنيسة الاولى كان ايه ايه موعظه ايه ها معلم ايه كان بكانه يسموش كبير في باير فيين دلوقتي النهارده ايه باين اللي بيرقص في سماعته العروس مثلا راحت خالص المعالم بتاع في دون يعني لو كيف وتبعني في المعمودية لو ترى الوصية يتقارن للتعمة وللاهل وللشبه ويقول له ابتاجة في الوزنات اللي خبتها وان الله سيطالبك منه ان اهملت عن تعليمه وجراكه الكتاب المقدس وتلقينه الجنان. الجنان يعني مسئولية ايه خطيرة جدا واللي يعرف قصة الانبا دانيال وقلوه يفقات على الحجار يعرف قد ايه اعد الانبا دانيال عشان بس يرجع بس يرجع الثاني للمضامنه للمضامنه قدام ربك فالشديد كان مهم جدا والشماس في الكنيسة في الاسف يعني السديد طبعا هو عين الوقف كان بيقوله بحفظونا كان بياخد مسئولية افراد معينين مش بلد استنيا وعد دي سنه 2000. بولد المسيح كان هو المدرسه الاولى للتلمذه. عارفين الام اللي جالها ساكر البطرك اسمه ايه؟ اللي كان عامل بطرك وبعدين راح يقول لها يعني انا بقيت بطرك كوي على ترد اللي هيطلع عكسه. ها؟ اه عليكي يعني انت جاي تهتم نفسك لانك اصبحت مشهور النهارده. اه انت اصبحت مسجول النهاردة عن خدمة كبيرة فان يعني ما تفرحكش كتير اكتر من انت بتتحمل مسئولية تنسى في ام الوعية اللي بتعلم ايه اه لا صحيح ان ام اللي بتاتت جدا جدا بتعرفوا هي يعني هي في الايام طبعا. يعني كل الاجتين دول كانوا وراهم امهات اعظام بتعرف الاسم ايه الانطوني ده اللي هو بتاع دي الانبرطوني مرقس الانطوني راح الدير فكان بيصلي مزامير اكثر من الرا... من من البتوع التيت فلما راح الدير لقى مستوى الدير ايه قال مستوى فارج رجع له تاني صالوا بشيتوا يا لمين ليه والله لا كنت كذبت فيمالك خليك في حالك صور الام طول كده لابنها خليك في حالك وانت تبقى كويس ليكذا انت صل لربنا وصل مثل الذات يا رب يا ها نعم اه يعني نسا ربما مش بكلم على كانت راح تجيه واسم لكن شوف في الوعي الروحي ورصيله تحمل الدموع ورصيله تحمل الدموع يعني كان البيت ده مدرسة, مدرسة لان من اصل اشكال المسلحية من هي حياة يعني دي مشكلة المسلحية الايام اللي احنا بنعاني منها المسلحية طبعا اتها حياة كل الكنيس لا مساعيش مع بعضيه بطمائس اللي حياة لكن ما اتمارس الحياة المسيحية خاملها مش محفوظات هيعمل ايه درس الدين ساع المدرسة هيجيشه هات معلومات هيجي كل الحكاية لكن تهيامل حد اكثر انا مش هتطاور كتير اسمع شو واحد نفر دير وعادين اقوه واحد دير وهد المرمسة الله ده؟ ان يضرط النار من حيالي السلام. ايه مو؟ ايه مو؟ حفظ بتاعه الاكثر. وبعدين لازا انا لك الاحكاية هي دي. واصبح احكو في حاليك. يعني ابونا بتاع من دا. اه يعني باردو طلعوه بالعافية ومزعينش اونا حاجة وقال خلال ارادت ربنا وتنه قانين لندره المحبات الربنا لما جه الوقت اهله هدي طبعا زمان اخواته كبروا بقى اللي كان لهم خرصان عليه وهم معلش مع الجودة للسود وخلال خطت الحكاية ورجع يعني امنت بارد ربنا ما نزهش يعني فوق اكثر من الاربعة عشر سنة ده من سنة اربعة وخمسين شوف 34 سنة كانت انا فاكر 34 سنة اه ليس ربنا برضو بيبطل عبانة القلب يعني. لكن يعني وردو بقول ايه اي حياة المهاردة مشكلة يعني حتى الام والأب اللي عاوزين الولد يروح مدارة ساحة يروح كده لكن الام ما في البيت عيشة يشربها الولد يتكلم عليه الولد يكلم عن المحبة والبيت مفهوش محبة هي مارسة 2 والعليم يرجع يقول لهم الوارد الزيني لدواب مش مجرسي يقول لك بقى كلمة ربع عشرة ها وقرمز وعينه فاي يعني يا الزوالي بنشرب من العالم ما بنشربش من الانجيل شواتين الحياة من نعم ها عينه يعني يا يروح يشوف له الفقراء مستقتهم يعرف حالتهم في حبات الكويت مثلاً في حاجات يعني يقول له العيلة بيت مشتقة يبون البقف يقول له طايب يا بني عودة إيه يقول له كذا كذا كذا يقول له تطب كذا, كذا. فاهم يقول له لوالد عن ربنا والناس دول مش مهتمين بتربيت ابنهم ترى مش مهتمين بتربيت ابنهم كويس يقول له طيب يا ابني إيه. له كذا كذا, كذا. ومرة كتيرة اتكلمنا كانت بتحكي عن الكنيسة عفل كان فيه حتى كتوحشي او غلق ايه العائل يعملوا دوسة مثلا في الكنيسة كانت طلعت موضع كده هي متاخدة اشراية من الكنيسة الغربية يعملونهم مدارس احد في وقت الايه في وقت الاكداف وسينما وفتاع مثلا او فيلم فنوك سحري فالحكاية في مظهرها ايه جنيسة مطيفة اه دي هدينا الكنيسة والعقل يتعلمونهم ايه كالمتين لكن نشوف بقى يطلع الولد بعد كده اللي بداسبة نسبة ليه غريب لكن تعال على الاجتس بقى ام وعى كده ومسكة ابنها ودخلة البيت حتى الولد يعني ياخد على الكنيسة من ايه ونصور انا مرة كنت ايام ما كنا ابن, ابن في الكنيسة بتاع مبازورنة مهندسين كبار وكده وصفرت مصر فبدأني دخلت البيت ولا يلا عاديني لعبه ولا حتى الشكل الاسئيس ده يعني لفت ايه؟ وقال الكبار كده يعني مثلا يعني اهتيالي ما بيخشش فنيسة ما يعرفوش حاجة خاض وبعدين يخش مثلا في بيتان بصلا قال بسرعة كده يجروا يا رجونة ويجروا فرحانين بيه ومبتاع فده كله ده بيجي من عكاس من الايه من البيت فالبيت مهمة جدا جدا, جدا جدا جدا جدا فعلى رأي واحدة مرة كدت المحضرة يعني كنا بتكلم عن فكتادي فكاد بتقول الايال دلوقتي مش تربيت اهلوهم تربيت الثلاجة يجي من مدرسه يفتح الثلاجة ويأكل ويستح الأكل بساعة وهم يكون السغل برضو بتاع فالمسيحية فقد حتى مهمة جدا جدا اللي هي ازاي يشربوا الإيمان وتتلمدهم هلاوة على عدم سلوك مثلا الأب والأم سلوك المسيح الكويس اللي هو يعهلهم طبعا التلمجة دي هندخلتها في موضوع ثاني دلوقتي اللي هو وممكن تحصلها عنوان تغير الخدمة الفردية متفاق مع اعطاكم ما تبقى وقتين عند الخدمة الفردية اللي هي عصب الخدمة الكميسة الخدمة الفردية هي تلمزة طبعا بس بلغة العصر اللي احنا فيها نسميها برضو بيه الخدمة الفردية.